بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليان عشر والشفع والوتر والليل إذا يصر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر ألم تر كيف فعل ربك بعاد رمضات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاموا الصحر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طضوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد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 وتحبون المال حبا جمعا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم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 يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخني في عبادي وادخني جنتي